إلا إله إلا هو فإن تصرفون إن تكفر فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر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 mm <laughs>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 قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَى ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينَ لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون والذين جتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله وَأَنَا بِإِنَّ اللَّهَ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادًا الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ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 وَأَعْدَ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا أَنفَسَ لَكَهُ يَنَبِّيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثم يهيج فتره مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك ذكر لأولي الألباب أَفَمَا شَرَحَ اللَّهُ صَدَرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورِ مِن رَبِّهِ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 أم تتخذون دون الله شفاعا؟ قل أَوَلَوْا كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئَةً وَلَا يَعْقِلُونَ قُل لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعاً لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ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 وما هن بمعجزين، أو لم يعلموا أن الله يبسق الرزق لما يشاء، و يقدر. إن في ذلك لا لقوم يؤمنون. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا لا تقنطوا من رحمة الله الله يغفر الذنوب جميعا إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وَانِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابَ ثُمَّ لَا تَنصُرُونَ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ أزل إليكم من ربكم من قبل أي أتياكم من قبل أي أتياكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أَتَقُولُ نَفْسٌ يَا حَسْرَةَ عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ أَوْ تَقُولُ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ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 بلى قد جاء اتك اياتي فكذبت بها بلى قد جاء اتك اياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامه ويوم القيامه ترى الذين كذبوا على الله وجوههم وَدٌّ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ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 أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك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 العذاب على الكافرين قيل دخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرأ حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها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 فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون